إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغخره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا نضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بحسان إلى يوم الدين أما بعد أنفسي تفسيرك القرآن كي كريم كهاء برسي لأننا وحنا وقبل الله ونأى آياتك بعد من سورة الفتح سورة الفتح وسورة مدنية وعيكم اتعي القرآن كي سورة بعد الهجرة وحيث أكثر من سنة اللحاق والحجرية سنة اللحاق والحجرية نبقى نصوباً صلى الله عليه وسلم بش دل قعدة بش هذا الأمر صدوة كن إي أفر بقل الصحابة سكمده كن إي أفر بقل الصحابة سكمده صدوة أي لصعدة دل قعدة وخو هذا امر مركي وحرمت حدودي سمريو هديبيه مشي لا يرى مرها ايي غالا ديدين انو حرمك قرار امرئ سته صلى الله عليه وسلم و الصحابه يسوقان دمعين او حد حرمك و صلى الله عليه وسلم ايي سديدي وا فريصت اركا سدت كي راهدين هشوا غاشي وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم حشان من الدالين تبيعات دينا كم نتماهرين اي داشو لكن حدثها حابس الفيل الليه مرودقي حرم كأسو عده دقال كأسو عده يا بلبرين تؤدي دي الله صحشان لأودي دي ومشي ما دام قالدي أي دقال اودي يا amma hadhan annahu namirana wa galeena dagaala tacaya ilaheena haranka ma qolamaanta in dagaalka dhaco alla u diide oo ha shiciliye markaa somaabigu baartay sallallahu alayhi wasallam waladhi an-nafsi biyadihi la yasalununi al-yawma shay'an yu'adhimuna bihi hurumata llahi illa ajadtuhum ilayha aba wakhir wahanku daara maan taagay waydiyaan shay xurmaad ka leeyay waxa kamid a bayd ka alle xaramka inaan dagaal ka dhicin la rabo xaramka kamid xurmaad ka alle marka wax ugu weynaynay haday waydiistan wa ka yeelayay hoy marka waxay ka dalbadheen heshiis in la galo heshiis in la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 إلا سيف قشة كتير تماهنا وحكا لهبا أيبهم وذان سنبت تطباد إنا يماذا قبض بعض آذك أيام كتيري يشيس كأسر آدء وآذك وعاكم مضاها قبض بعض قبائل كالوحر بيدا القريش أهين قبيل رباوح وحر ويأيه لماذا يشيس إنو قنعك قبض قبيل كيرابطن كالنبي قد وجد صلى الله عليه وسلم قريش لامات دا الله <سؤال> بكarto قليل sasa heshiiska kamiraha rabbi minimum si inte ka midow sahaxadnimada inaa u ridooboo gaalada awuliba u dhalay obaga markaas qoreyshay sheeske ummetele in ka kan ta qoreysheba ban metele yesuul muhamadale marka marka isu rihada waqti kanati xiliida mabbu sallallahu alayhi wa sallam ma daana heeski lawa qoreyn oo hadda aan la saxiiqin kan kale halka ورمت كان انا كاغد لي دا كان ييرمي والله الا كشي يسكن صالونك ا ديي ا الصحابه ملي كلفوا القطب او اي ا راه حنوا صبان وحاكميطها قراب تاع عيدينكم عمره سنشم حرم كجيس كيسا اني كلابطان ايوا عمره سن ا ديي ا دي عمر قيم طوب كلاوالي سو اسلام ا سو حتشورا ايغالو قال قاسم ادي بمنبرك الا عمر من قدابو كيري او أل انتم يمين ان نبيك صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارسما على الحق وهم على الباطل رسولك الله ان قد صح في الجنه وقتلاه في النار وحالا غوك كان لاكيد ديال جناده دي الكسوب دي دي ناريه هو انغا دد كانغا ديال كديل هو يجا لغا ديلان نارته الكسوب ناريه ميسا ساسه ما بغا الله انا رسول ال... الله ولست اعصي ولا معاصي الله ولا نضل عن الله الا نضيع ما يو ما دام الصب صد ما غيروه جن سنيد الهبن حزيتون ذلك السنين تعلم ان لا ترتقي في الضاع اسغدا عريس السك غيرنا يره وضل على رصين مرض ايي سوره دان سودكت فتح ايي سوره فتح المقامه وصله الحديد هيشكي غادا لا لا غليني وهاي سوره دانو له دا الفتح وي وعاد ابمانتشن او الى هيسي وهيشكي غادا ولاك الى وحي نردت لو يمد لييري وهذا فتح و هي مانته دعي او ان لا سولادم من فتح يوقع. نقول حوله هو فتحه أي فتح فتح إمتعه أي مدكة كامل سمول الله لكن إنه فتحه أهم لكي نقول له إذا فهم والله ولعد سببت وحد كفين مكرتا أغو يرغط كفين مكرتا نبقى صلى الله عليه وسلم مركز وحد المرأة يصندي صغال يطبنات ودعوه وضب صندي صغال يطبنات المرأة صغال يطرن صلى الله عليه مركز بإعفاده نبقى لكي تشوفه كُنْ يَعْفَرْ بَقَالُونَ وَتَعِيدًا لكن لبسانة كدب ملكم مكفرانا يميقوت طابان كونوت هذا هو لبسانة بدون أول ما سقال يا طابان سانو أيد عوض اللوغي وحلسوا عطي كُنْ يَعْفَرْ بَقَالُ وَعِيدًا ملكم فورسة بهبئة يمغط يشيزك سبب طاعة حتى اگر بيوالك اللي چبشي اگر بيقو ويناء قراشي وفرست كوي كالو يريرا ولا ادبي فرصه الله هي ملو ساارد لو عربتي والله له الفرصه لغو دخلو لغو دخلو او الاسلام كيو وناغيصا لوو شرو وا لوو خنا شي لاوو خما سلام كوا لوو خمان شي اسلام يو قال تعالى له الحبيري بسم الله اللهم بي عيسان سورة بن كب الله با الله سوء الرحمن نعريسة بالله رمضك كسفة السنة هذي الله سوء الرحيم نعريسي سمدك جارسية هذي عدو دونو خلقه سكمد قال تعالى له الحبيري إنا أنه فتحنا لك وكفرني أي مكة وغيرها مَكَيَّ لَكَ إِن كَيْبَ وَقُ فُرْنَاي فَاتْحًا فُرْتَان فَاتِحًا صَوْمًا بَيْنًا عَقْ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ اللَّه إِن كُدَا فَانَكُ غُفُرْنَاي مَا كِي تَكَدَنَ هَر مَرَي مِنْ جَنْبِكَ جَنْبِكَ حَالٌ يَهَي إِيَ وَغَا كِي طَاخَر غَوَال مَرَي أَوْ يَتِمُ إِلَيْهِ أُطْمَأِنُ عليك الدو شعبه أقول نحنهي اما عليك الدو شعبه كبه ما يستيره الله يهديك إليك وغدتو سيوك ويهنو ليسرادا جيد سرادك هسو مستقيما طوصا الله ينصرك الله الله نأكوه جرگاره على أعدائككا جرگاره نصر جرگار جرگاركو عزيزا حقبا إننا أنه فتحنا لك وكفرني فتح كان الله عام سلح الحديب يوي عبد الله المسعد والحديد شيري إنكم تعدون الفتح فتح المكة إذن كددوا الفتح وعاكدت لدى مكفر شديد وأن نحن نعد الفتح سلح الحديبية لكن عندما كالصحابات هداننا هاي فتح وحن نقال سلح الحديبية معايير قلوب طالفرت شيء جمهيم كان وقلوبت بل دانتي كره قلوب طلب فرصه قلوبتي يا وحا لو لا بشرح اسلامي ماذا معانك وراك يا علم دينك خابسين يا رحمه ري مركز القد القدس اسلامي فتح ولي اهب كدين واخا كدشاي مكا ما كان كيف بين الفرصه اننا ان فتحنا لك وكفر ماي اي مكة وغيرها فاطحا فروض فضح به مبين ليغفر لك الله له, له من كل باء فدراتك ما كي تقدم هر مريم جاي بكاي ميراغا حاليه وراك طاقره جبال مرق او وليت ما ودما يستير الى الله نعمه النعمديس شعبه ودما يستير نعمه راس اوه على عدوك إلهي إنه كاسر من ريوك يقول لي عدوك ورفعه ذكرك في الدنيا إلهي أرمعه النبي صلى الله عليه وسلم قاضي ملك إلهي لشيك النبي يالي شيك صلى الله عليه وسلم شمت صلى الله عليه وسلم أدنك ملك الله لشيك النبي اللي قدره وقفالناه ذنوبك يالي دمج في, في الآقرة إلهي ملك النعم ووين وكوش او وایدی اتو کوو وهر وری سرادان ججد کو مستقیما توسن چیتو سنه waxaa leena jeeda ahkaan tasharhi da oo ilahi ku jideeyay oo Nasr-e-ger-ger-ger-ger-ku azizel O-hokbala Nabi kõik nesuban sallallahu alaihi sallal Merekei sõde te Liagfira laakallahume Tegadame minedibikamata akhar Ujirilakad unzilad Ayatun aqabu ilai Mimma ala ala arda Aalegu sõde tekii ayat Ateid lõge Chailgadei he mulke korki Sawha kussu Wana ootan سعادت ويقول تهني يديين عينكو إلى يديين مريئا يا نبي الله بقادم إيه تهنيئا كوسو الله إلا هاي واحد يديين أخو عديقك وقصة مينة آقرة أناك مخوى عالم وقصة مينة المؤمنين والمؤمنات اللي غير رفوزا عظيمة وعيالنا التلمان إذا رقم المؤمنين تأيو دمرك المؤمنات كايقنا إليه شميل وقريني اننا انزلنا فتحنا لك وكوفر ماكا وغيرها فتحا فرط فتحا صمبينا اب ليغفر لك الله لئن كنت قد فراد ما كي تقدمه ومرى من ذنبك اذا علا ويمدك وريي ايا وما كي تقر غبال مرى الله عليه وسلم مرت يسودت karamo id ka horaydo id ka damaydo id lagu karameeyo an la sheegin oo u taagan yahay inay lagu ku tirii إياكادي دمنا الله إلى هاي مدعفين ولكي سكويري يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا هذه الله الكيدي هنا فكيسي دمنا دمنا في ميانا أنه بأهاني أدوم كالشقرية وإله وين إيدا من دمنا في عبدا ولكي دمنا في عبدا ونسي سيادين إلى هايقف صلى الله عليه وسلم وقضتنا وحوين دمنا الله إلهي الذي سوى الدقيقة والبسيك والسعين إنا أنه فتحنا لك وكفرنا مكة وغيرها فضحا فريطان فضحك ومبينا ليغفر لك الله الله نكود أخذ لها ديناك تقدم هر مري من ذنبك آل أمك إياهاي إيا وماك تاقر قدال مري ويؤتن إيا إلهي بما يستره النعمة النعمة سعليك الدشاة نعم رسول ابن كريم بإظهاره إياك على عدوك إنه إلهي كاسر مريكا قولي عدوك والرفعه ذكرك في الدنيا إيا إله سبحانه وتعالى إنه حسكا قولي قولي عدوك وعمرك الله عشيكا من المشيك أيه إياه وغفرانه في الآخرة دروب تاني الله قولنا في الآخرة اللي قولي ويهديك إيا إلعين كبيره الوليه كبيره كبيره سرابه من كبيره من المستقيمة هدايا ذاسنًا وأحكام تشارعك إلحين جديه أو إلهي دريقه وعده وينصورك إيا إلا إلعين كو غرغر وينصورك اللهم. الله الله إلعين كو غرغر نصر غرغر هو الله الذي وامدك أنزل سوداتيه السكينة حسلونه في قلوب المؤمنين المؤمنين تنقلون تدركوا سوداتيه ليستعدوا سيئة يوسيا سيئة المؤمنين تؤمن إيمانا إيمان إيمان كاسو مع إيمانهم إيمان كودا لجركي صحابي ولله الله كالهي سيسمنا بين جنود السماوات والأرض إذا ريالك يبوك إذا مدودا وكان الله الله ووق هذا عريما م أؤوب البضًا بجميع الأم حقيما م حكم بظل عظ في تدبير الن الكيساءلي خلال المؤمين أمر إلى هي أمر بالجهدلي خلال المؤمنينرج ممنين تا جية والمؤمنات جها ممنات كان بل كان برّذله بأراها ستجري أي قلقوا من تحتها وسط إذا ألم هدو وبيال خالدين حالاء الكوار الضونام فيها الجنة بحيه إياه ويكفر إذا يروك أسرحان محقه إذا سيئات محنان يلكه وكان ذلك وكان ذلك المذكور كان لصوح شيء يوحوها هذه ومن إدخال الجنة وتكفير سيئات إن شاء الله إلا قالوا يا مؤمنين تدروبت وضع الله تعفوه إن دالله فوس الليبان أيها فوس كاسو عظيم روين ويعذب إلا جاك وقو أمري ويعذب المنافقين رق أورك قال لغا إنو والمنافقات دمرك أورك قال والمشركين رق قال لغا إلا إنو والمشركات قال قال لنا إلى هذه العذاب منافقين ومشركين تأسوا الظنين بالله الله أم لنا ظن الصوء ملاحهم عليهم دوشور أيها تدائرة صوء حمان توري قيد وغضب الله اللهم ووحر عليهم كوركودا ولاعنهم الله والله نضاي وأعد اللهم الله يقول جهنم نارت الجهنم وصا اب جهنم هو الحمات المصيره من الله اهد ور لله الله كربي سوسغاده جنود السنوات والارض الى الريال كيبولك عيدمر كو سوغان وكان الله الله هو ضع عزيزا مد غالب ilaahi wuxuu jideeyaa wax imtixaan iyo ibtilaa waxa weeyuu sulxidaan ee xiskan oo ah kaan oo ah kaan ilaahmaasoo u dooray oo qadaray jideeyayna waxa weeyuu gaansan ka leeyahay gaansamo waxa tuusaida istislam iyo gaansan daboo ilaahiil abii xay mu'minintu nataasu hay ku gaarayeen darajooyinka waayir iimaankooda أمركس آقادة إيمان كاكو سيادية مركس تو إله وحكرمو حرمو وعقوقن عددوه بإنسان تو إله إيمان كاكو سيادية مركس آمرك ألا صوبحة أمن نهيه صوبحة قفكه بإنسان ووأيئي ربطان كي سكر رعانا ونقصان إيمان أما هو إيمان لعان مركس وامتحان إلى وعيد سبحانه هو الله الذي وامدك انزل سودجيه اسكينه تحسنونده في قلوب المؤمنين مؤمنين تغلب توده مركي هشيس كلا صحيح هي مؤمنين تو النرجيه اي النرجيه حاله ادك دي جارت حاله ادك سببته و خي جارتي و صلى الله عليه وسلم يقول شيء سانغال ما وانا لا ماين امرؤ و له دي دي هلكن كلا ha قفل qof walba baad aad inta umrada saahiraa taa lugu diido meesha aad marayda inaad xoolaha ku qashaalaga arado hadaan mark hore ilaahi shardi la galay markaad umrada xiraan iyo anu hajja dad ilaahi shardi la qas oo aad tiraa allahumma in hadasa ni habisu fa mahalli haythu harastani ilaayo aroo umrada isarraba diinay eriyo halka lagu celiya ku halaal noqon hadii eriyo ودى نبا هل يجريب مر الله مر كاللو عليا برطاة سالغارها بار نافت نطلق قشو نافت ومركا قشو كب دين عاد مضح حيرت مركا مركا الو علشو علشي الله صحيح اي مبي الله عليه وسلم وعيو يري صحابة قال حوالها قف البوهيلي كانها قال ومضحنا مركا صالح حيرها الحلاله حلال ميت مضحاق وهكو عشوه يرحو الله قلع ماذا حانا حيرا شو بدوا البابا قصوا في رم يرحو الله قلع ماذا حيرا شو نبي والله يعني وزوجتي يسو مصلابه ويهنانه صلى الله عليه وسلم كنت ماذا لم ترى عشو ماذا لم ترى ماذا لم ترى ولم أنت وحنكوعة للصحابة وماذا لم ترى أمران سيرا منا ايخ تي shid qufra mahalla sidi wiirana gu sallallahu alayhi wasallam ta neftii si gowraxay oo madxi xiin markaa si degdegta inta malax xeeri daaheera in arinta qaleen ay dirti isku jirtay degdegta waa oo aad in wax ay arintaano kamadbanays ah amaa xaglooyinkan oo dimuqraadiynta ay raagaan gabadha baarlamaanka waxa loo gali karaa kuma ayriidayn oo ataa sagabar dan aan la qabsan kum salaam gabar soo gooytay inee oo musalaad gabar ma tahay ha dan aan ma tahay walaal galataasoo aad dega الا يريديه اسكاد ايه مرنفوريه مره في نبدا ايه مر كان سلاما ولا مر كان قور قوريسهده مر كان معانقيده مر كان اسكا اييده مو مو سبحان الله الملك القدس انا لله وانا الله لك عبد سوال وانا شقاي اسكوله اني اسكو شقاي اه شقايستم على واحد منك حاسكيس اني لطش ده ووراك واحد كاستوم وراكك دينك كلابتا شو والدوية كلابتا شو وحوه يسوكي بأغلتا شو تعصى لنقا نكره حجيسك بسلماته قال الله نين حاسي سيلابتا شرع ايه كما اخطلع يمنين انتق وحوه ينقبدي سيما حاسك يسي ودي بحوه القول بقول انه نحضا وقد دفتك هو إسلامي ما قال الله حجيسك إلهي لك عصدفه مركع حشيسك واعكا مركع إلهي هو هنا قلب يقول كدكي وانه بين سمين هو الله الذي وامدك أنزل سؤالكي أساكين تحسلونه في قلوب المؤمنين المؤمنين تقلوب تركوا سؤالكي ليزدادوا سيئ المؤمنين تؤسي يتسادان إيمانا قيمة إيمان. إيمان كاسو مع إيمانه إيمانكو ذلك كوراه تاسو مع آياده فرحب بضان إلهي كتاب كيسكو عدو يهي الإيمان يزيد إيمانكو وسيادة وكل شيء يزيد ينقصو شك تستوي سيادة وانقصامة معي لما كنت أدام نقصامة كلي سيادة ممتناتك آه. عند أهل سنة والجماعة يزيد بطع ويغص بالمعصير أفتا إيمانك سيادة إلى بوراق النقض طفر إيمانك وانقصامة وانقصامة إلى مركبه سيادة آه داعه كو سيادة ومعصيدة وكو نقصامة سيدس وحاق لارسا قالين كان رجعها لابد واكلف سيد خوارج وحيل المرهد دولس نوا باب باب خوارج توسل قرب مركل وحيل مرنا برك ورستخدم ميسري الى كاركوفي راوي imani imani جبلي هذه يورو سك مسكين او لا هو مرحب مرحب مرحب آولي ملك الجبلي يانو يصلا ايمان اكبر ابرو مركا ايمان كو وا زياده وان نقصان قف الدرجه الى ابي وكلا ابي مركا مركه دبي كا دخانه وا كان نقصانه الله سبحانه وتعالى اوخذو شيخه مركه او جهاد كا امريو الله و انا اذنهم اترك يملك و خا كوسونه خيدان اسكره هادو دورا غالبا قفل او تديرين ايو حل غير هلاغي كره هادو دونن حل ملغ او تديرك هادو دورو و هو تدير seeb uu dirso daga kagal wa u dhamaad magan ila eelankiisa laba koodi kan laakiin marku ma amrayo jihadka wa imtihan ala ku kala shambaarin oladeer ma haga le takaalifta wa neesha muuminiinta iyo murafiqiintu ku kala baxaan iddiinada wa laga sameey muumin ofum is keyra ah laakiin neesha وفق الايمان وقلبي قد حتى هذا به حولها به وهيله حين نفطها حول الله اسكر الهي وانا تعلم اني لكن منافقه تكاليف ومشك كفر شرم وقت استوت تكاليف حقوق الصلاه ما اود سامر ما اسمين منافقين تكون فضيعوا بها وهي أتوحي بها نرك الوحي يتقل الشانبين إيا بها إلا وحيري سبحانه وليله الله كالذي سيسرنا بين جنود السماوات والأرض إلا ريالك يبوك عيد ملاك سغن وكان الله الله وقو أهادي علي من مده أغالبادا بشميع الأمه وعكستن إلا هوي يقاننا هذه شيئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ يا حكمات دا يا النصلحات إلي وجدت المسلمين تواقق أصلا لكن الضمارة كلما أقري إلهي أسبوا واقق إن نصلحة المؤمنين وعوال براي أبي حكيما إلهي مد حكمات بدلا يوها في تدبيري ما نوكيسا واعتصتوا أمره كذينة إلهي وحكي ليدقلا وحالبتها حالتنا فعل محدوفة أمركم بالتهاد إلهي التهادكم من الأمرين واللهم كرا شانبينا قفنا وعلى الرابين جنكوا الى قفنا النار كوا له او واتكاس هذا كلو كربخو امركم بالتياد الى عين الامر ليدخل المؤمنين رقم مؤمنين تيرو غريو درادد او ايغوه غي سما امرك الهي قاطه والمؤمنات قرباهم مؤمنات كالهي غريو جنات مبرهغهله وراها ستشري ايس من تحتها من تحت أشجارها وقصورها الأنهار وبي يلعق القرية وبي عنا وبي ملبع وبي يلعق قمراء خالدين حالا أي كواهر الدولان المؤمنين تفيدها الله يكفر إلى ركاستر أبعفه عن الحقوق السيئاتهم حما يلعقوا دي دروب تضلق أبعفه وكان ذلك وكان ذلك المذكور كان لصور شيغي وحوها هذي امن ادخال الكننات وتكفير سيئات ان كاني الاسكريو دونت لا يسكو ضافو ان دل اي الاكتي سحالو كو سورا فيونسن ليدان اي اها ليدان تاسعيم وي ليدان تاسالو غوتالا غلوا المؤمنين تقت قارت كو غارسيو جهادكا او المنافقين رجور تكالده افك مسلمكا والمرافقات جغبا افكر جلبك جلك عفكم مسلم كاه والمشركين رقم مشركين تأ. والمشركات جنبها مشركات كاه مرافقين تأ. مشركين تعظمينا بالله الله املائنا الناسوي ملهاهم من هي ملهاهم وظن السوء الا ينصر الرسول والمؤمنين وحوين ملهاهم وإن الملايين إلا هاي رسول كيسة يا مؤمنين تيسوه درگار الضوماد أساك أبقوا أي أساك درتي سؤيدو بي اي نفتو دي اي مالكو دي اي كل سؤدي بي إنو سؤوه درگارن هني سيهن منافقين تا ايوه مشرقين تا إلا وحيري سبحانه عليهم دو شورة أيو أهاتي دائرة الصوء لما عليهم دائرة الصوء وقدب الله ولعنهم وعبد الله وعكو قمان كل خبرية اللي قدبوا إليه قم بشيك إن أرمهانو دو الشوذة أي كل دعاء إليه عليهم على المنافقين والمشركين منافقين يا مشركين دو الشوذة أي أي أهاتي دائرة الصوء من أنت وريق كو وريق الصوء اي أسو واللقا تاني وعلماذ كرهن اي أكرهن واللقا تاني وعلماذ ضعف وضعف واللقا ضعف يديل على ضعف يديل على وفضل كره يديل على يكره وكهس هديل على السوء يديل على السوء وهمان ولبلبلغ قبانا علمه اندو شعر يأي الله تبا عامره تسلقه دائره واحده من المستر و دائره الصوع ان انت وقضب الله عليهم الله روى المرافقتين يا ابو شيكه ولا عنهم الله والله احنا بن نحرسك وكفوا جايي واحد بلا مخوره ودياريه جهنم نار جهنم وصاعت جهنم وانه رحمت مصيرا يلوه هذا وحقله كوبان جملين كافرتان لغا دغوا عليه حارقين لغا قال الله إرادو عليهم دشوا بهذا دائرة صوء حمانة وريق جيدة وقضب الله عليهم إلهين هوا أرود على الله قبعة ولعنهم الله اللعنة وعد الله ما أضيالي الجهنم مرت الجهنم وصعد نصير لكن مركز إشكال إيمانة هذا كوحى وحضار أحد أصبوا أن فل الله إلهي وإراء أصبوا حضور وكفلو كرحو حضار إشكالك ويقول لك وحالي وعالت تعليم أنه الله نبريك وعالت تعليم أنه يقول أنه يحبه تعليم أنه يحبه وعالت تعليم أنه يحبه مصيبة وعالت تعقل الله عندي سواء كون بعد لعنة أنه يكون ردو شهنما الله يكون أرون هذا يعالت تعليم وليله الله كريم يسأيه سونا وين Ir-Riyalu kallabinta iidama ku suqan wa kaala Allah Allahu qawwaha al-aziz ladhaliga oti su suqato hakiiman aw hikmatan huwa Allah alladhi wa mit kanzala soti ji al-sakina haysuluna de fi qulubil mu'minina mu'minina taqulubtude wa ki ku sode ji li iman iman ka su ma'a iimani iiman kodi جنود السماوات والأرض إن اليالك يبولك إذا مدوده وكان الله أخوه هذا عليما نتقو أقالبلا بيشميع الأمور أبنى هبنانتو حقيما نتحق مطبلا أيهابي في تدبيره ما ملكيسا ليدخل المؤمنين أمركم الله وين الأمر بالجهاد ليدخل المؤمنين رقم المؤمنين تهوغان سما إلى إله قليل الدراد والمؤمنات قرضها المؤمنات إله يهوغان سما إلى إله قليل شنات بيرجئة لها بيرها ستكري اي قلقر ايضا من تحتها هو سيدا الانهار وبيال خالد دينا حالا اي قوارد دونان فيها اي جميعين كدحدودا الله يكفر الهيه وكأسره وكبه فعن حقه ذا سيئاته مؤمنين تؤمن يلكو بأي سمايين وكان ذلك وكان ذلك المذكور كاللصوشيه وقو اهاغي من ادخال شنات وتكفير سيئاته لأن الله إن المؤمنين تلقى يدروب تغلقه عند الله يلقى تيصحان وكسونا بي فوس الليبام أيها هابي فوس كيسو عظيما وي وحالك يهكو أمره وي عظيبه ينو عذابه المنافقين رقع أورك غالباء والمنافقات دونار أورك غالباء والمشركين رقع أورك غالباء مرافقيين في المشكين تضاللوا بالله الله عمرنا ظن مسرئ ما حالهم اه الله ينصر الرسول والمؤمنين او كيسرنا الى دينك كي يسو غرغار ما رسولك او غرغار ما يرسلوا جلغارين مؤمنين طاع ووحا اله لا اله سبحان الله وانا صفوا المشركين تي المنافقين علين دو شورها علين دو شور اي القصص ماتي اهاتاي دائره صوي حمانته الله عليهم الا ورو عوداي ولعنهم الله ونحن ضي أولنا حديثه كفه بيه وعد الله مخود يريه جهنمه نارت الجهنمه وصاعد جهنمه واحونات المصيرا من الله أهاده ولله يالكاديكي سيوسونا بين السماوات والأرض إلا ريالك يبوك إذا نبك الصغان وكان الله أخوه هذا عزيزي مدقالي بحكيماً أو حكمت بباك قال تعالى إلى أخوه يريد إنا أنك أرسلناك واقف درنبك صباناً شاهداً حالاً تأمدكم مراتفرة على القلق المخلوقة ومباشراً حالاً تأمدوا بشارين للمؤمنين مؤمنين تكوا بداحة والذيراً حالاً تأمدوا الدقيقة للكافرين القالة لتؤمنوا أدقيقة يا أمداد إنا ترميذان درتيباً كود درمي بالله الله إنا ترميذان ورسوله إليه رسول كيسات رميذان نبقى أسدن الرسول يا مركه الله وحي يدلنا صوره تيكو وسغاشريه الى الرسول يوي امنه وتؤذروه مؤمنين ان اب هير جيران او اب غرب استتابه سبع سنوات قد صبرنا وتوكلوا وتسبحون الله الله ان نستهداه بغره ارورتي واصيرا قلبك innalladheena yudda'u ba'i'u ruka ma ladhusubaru bi'ahati lajalha inma wa'akala allahum yudayru wallahu allah ay bi'a lajaliyya yadullahi qanta alaa fawqa aydihim ba'dahu rakkoday kusnaatay faman kafa qawka kabahu buriye albay'ataba'aras fa'innama wa'akala ma huwa yankuthu wa burina alnafsin marsan bi sukka بما برون كي عاهدا او كول بلاماي عليه بانك تركيسه الله الله كول بلاماي فسيوتي الله و سيتونا اجر اجر اجر كو عليم وين البلد ان انه ارسلناك مالك سبنا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا مَّرْقَدُ مَرْقَدَتِكَ يَا أُمَّتَكُمْ مُغَاسِكًا وَمُبَشِّرًا حَالَتَيْ مِثْقٍ بِبِشَارَةٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَبِالشَّرِّ وَبِشَارَةٍ حَالَتَانِ قَدْ دُرْنَي وَنَذِيرًا حَالَتَيْ مِثْقٍ دِغَيًا لِّلْكَافِرِينَ إِعَادَةٌ قَدْ دِغَيَانَ لتؤمنوا أنت وأمتك أدقى يوم الضابة إنت حميدانا قدرني بالله الله إنت حميدان ورسول الرسول كيسات حميدان وتعزروه المؤمنين تي اللعن نفاعلك المركب وتعزروه رسولك إنت حوشدان هل كان تعزيرت وحلرت شهدان التقوية بالنصر والمعونة وإن نبي قاد وحو ينحوه جدان وقرب استردتان فسنوه حيقول ما هذا وحو ينحو أن رؤين لبؤ الدائح نبي قال الله قدريه أو أن وحو أصده أمه لبؤ قلافين وحو رحبينه لبؤ قلافين وحو ينحو أبا لبؤ الدائح هذا سيكيري وتعزلوه نبي قاد حوال جدان وقرب استردتان وقاد وحو وتوقيوه إنات قدردان كهسيرنا نبي إنات قدردان إنات حرم pixel إنات فيلي políticas وإن انت سؤلوا لعاقا إنات فيليып نبي صلى الله عليه وسلم وتسبحوه أي وتسبحون الله تسبحو الذامير كاذو عن علين الله لا لا يضمن هل هله نبي قال علين صلى الله عليه وسلم وتسبحوه Allah إن نستعدان وما ت troopون قال تعالى إلى الحبير إن الذين ضدت يبايئونك بلنك كلاك جره وكلاك بيعدك لجره إنما وحك لما يبايئون الله الله بيعد اللجري بيعدان وبيعت الردوان وبيعد سوص عطي الله إلهي رلاقاته رضي الله عن المؤمنين إذ يبايئونك تحت الشجرة وبيعداس بيعداس إذا كنت مركي هشو فريصتي نبي قال صلى الله عليه وسلم توقف دريقه وحويان عربه كميطه قريش انه يوشه قال انه سنتغا يوشه قال عمر سعود ماركي بني صلى الله عليه وسلم عثمان عصام اذن عثمان ما دام ضكنيش دكن وحوي قديمكي سوو خبطنا هكره عمر انه ديرو النبي قد اي عمر رسول الله aaniga qabiilkan ka ka soo sheegay oo loogu xogbay meshiga sedda waxa uu gaal marka usmaana ma bugu direy oo qabiilka meshiga deganey ma ka degan wuxuu qbanaa wuxuu ricaar si dagaal aanu umas suuudho in aan imahaystan raaxan misalla wa u قالوا نوع الرسول كنياته قال الرسول قال تسمقوا هرى ولا هم ترسل حقا صاروا له اعلان ينضوافا ما يكلا ارجع الى الديك وحي ارجع الديك وحي كبك انتا يدقى الى الاجل ما بيقول الله عليه وسلم مركبه السحابة السحبية كوني يأفر بقلي اهايه ويقول كوني يري حضاي ابن عثماني يدده ولقد قلنا إله إلهي منك الله حقوقي ايه بلد اقول لك لأينا اتنا عرارين هت انا اقل لك برجوشة المصير انا انا بمانه لكن انا مقفنا عرارين بلد اقول لك كُن إي أفر بقليهاني ميت والبقار وقعنت أغفر هذا هو كُن إي أفر بقليه ميت والبقار وقعنت أغفر بلان نطينا عرينها و بلان حقا فاليس قسمانا كما سوماها نجل جعنتي سوغط نجل جعنت عنا قسمان متلات إلا سيوى مغيح بإعادة نبي عالية ما ومتها بيري فالي وكان نغفر تتكين جعب مارك وإنه نصيف يا شوى عليه قسمانا أقول نصيف الله هل جعنتا ما بيقى كاقير بدا ولذا استردت حديث ك صحيح مسلم ك النبي محمد وترسل الله عليه وسلم بايعت رضوان ضقي ك كيبقى له حال مده شاء الله مارتك غريم هذا هو علم قم يافرت اصبغل جناده غلي و ضتق قبل وخا جيره املي صحابه جناده لو بشاريت تبي يا قم يا. يافرت اصبغل جناده حديث ك صحيح مسلم ك النبي محر رسول الله و حرسل مره يجب وقالها أضافه وحيسك لها حافظه ببطعب مركا يسو حافظه كدعوني مركا يا رسول الله ليدخلن حافظه أنا حافظه مارتو دل نبي محر كدر تباناقشا لا يدخلوها فإنه قد شهيد باتنا والحديبي ما قاله يحير باتنا والحديبي كقل هذيلك كلام ما صلى الله عليه وسلم وهو لا يخلوا ما ان شاء الله من اصحاب الشجره الذين ضايع تحت احد تحتوا ما في سياق النفس هاولك رجلي او بيع داسبه دا سبيل. مركب بيعادي كون 450 واحد شيعه غلطان رافيده وحاجه طماع واهل معه صار يصير نمانوا أهل النار إليهم وحاسوا فضمضوا قميليين صحابة واحد تصم إلهي وإنه يقول إن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يضعي عمرك تحت الشيكرة إله الرال لكم مغلق رافضي على الله كل بعضه رالينا الله فأسه لي وعن أبوهر إليه كوء ألا إحرد أبو بكر عمر فأسه لي وعن نعاسب لا يمكن أن يكون هناك آيات كفية في الشيكة في سورة إن شاء الله شياديني مركب بي عدس وي بي علي إلهي الشيكة إليه يقول آيات كل شيكة صحابة النبيك بي عدل لك بي عدل لك صحابة النبيك بي الله ينت سأسأل الشيكة معايه إلي صلى الله عليه وسلم ارجع على صوته وحقه أصوه أمه وحقه شيكه يو ربي على صوته الله يبعى لك لما وحي لمتلك آياتك رب العالمين او يري ما يدعى فقط تحوله تفكر رسولك أدعى الله رسول أدعى تو رسولك وحكو قد سميد الله أدعى هذه رسولك صلى الله عليه وسلم وحكار ربه الله أدعى هذه رسولك وحكو شهده وميسط ربي أدعى الله أفه walaayinka ka farada ay amaru ay tira quraaniyi wala waxa jirta qaala oo amaru quraaniyiin wa hanagu alquran ku sheeginaa waxaaran biina diira waxaran ka badiisay ineele qaf karnu aswa kafir billahi alabi muhayelay mabagu ma amru man arheba ما قد ايه ايوك واحترم الى سبحانه ان الذين تكيو بايعوا ونط باعوا كل غليه انما وحكل ما مضيع ون الله الله بهذا الغليه يد الله دحمت على فوق ايديهم جمر الكركد الكسغنات سفاض النعاس واله اسكتوا ما ما يبدا يا سفاض لمتكه در وقد أصحح أسلمناه أو أمر روحها كما جاء سيدي أتمئ بالمرء غير بد فما لك فطرفك كبحه ألب أبيعته بعلي وقلطرفك وَعَمَّنْ أُنْفَقْتَ فَلَهُ فِي دِمَاكَ عَاهَدَ وَقَلَبَ لَمْ يَخْرِهِ اللَّهُ اللَّهُ فَسَيُتِي اللَّهُ وَاسِطُنَا أَجْرَ أَجْرِكَ عَلِيمٌ وَبَرٌّ قَالَ تَعَالَى إِلَهُ خَيْرِ إِنَّنِي أَرْسَلْنَاكَ وَقُدْرَنَا سُبْحَانَهُ شَهِيدًا حَالَ أَتَيكم مَتْكُم بَقَاتِفُرَا عَلَى الْخَلْقِ مَخْلُوقًا وَمَن يُدْرِ الْحَالَةَ يَمْدُدُ دِغَاهُ لِلْكَافِرِينَ لِتَمُرَّ إِلَى ثَمِيلَان دَرْتِكَ أَنْ كُونَ صِدْرَنَا غَصْبَارًا بِاللَّهِ أَطْمَئِنَّانَ إِلَى وَرَسُولِ رَسُولِكَ سَوَاءٌ وَتَعْزِرُ رَسُولَكَ إِنَّكَ حُجَّاجٌ أَمْرُكَ صَبْرًا كُونَ صَبْرًا مُؤْمِنِينَ إِلَى حُجَّاجِ رَسُولِكَ وَتُؤَكِّلُ رَسُولَكَ إِنَّكَ قَدْ رِئْتَ اي و تسبحون الله الله قد نستهدانا رسولك ان كن صابر النبي صبرا بوكره تقاروتي يا واثنا غلبتي مالنت غلنت يا غلنت بنده ان نستهدان ان الذين تكلوا يبيعونك بيع هذا كره النبي الله الله اي بيع للغير يد الله بعنتا له فوق ايدين فَمَن كَفَرَ كُفْرِيَ بِعَذَابًا فَإِنَّمَا وَعْدُهُ مَهَيَّنٌ كَبُرَنا عَلَى نَفْسِ نَفْسِهِ أَوْ أَسَدَ حَيَاكُ أَجْر وَيْنَيُهُ قَصَارِيَا وَمَنْ أَوْفَى قَفْتُهُ أو أَوْفِيَهُ بِمَا عَهَدَ بِمَا عَهَدَ اللَّهُ بِمَا عَهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَيُكْرَبُ لَمَيْ فَسَيُتِي اللَّهُ وَسَيُدُونَ أَجْرَ أَجْرُهُ عَظِيمًا وَيْنَن بَدَا أهلا تعالى إلى الحبير سيقول الله كوحي كوبيه دون الناجة السبانة والمخلفون كوي لجدال مريه من الإحرابي الربادية وحالة كميديه شغالتنا وحنا مشكول دائع أموالنا مليال كني وأهلنا إليال كني فستغفر لنا الدميطاف إلهي موغدر يقولون المنافقين توحي كريهم بألسانة المحرمية الكود ما أرم ما قاسوا ليس في قلوبهم قلبية الكودانكو سغنين كل واحد كترانا لكا صبروا فمنحت كذا يملك لكم انين ملكنهو انين أودا من الله من مشيئة الله اله المشيئة دي سحق ديائن كجاء أودا شيئا أن يجلب شيئا شيئنو انين سوچيدا من النعف واحترق إن أراد بكم الله عبدو إن الله دون ضررن او اراد بيكنا دوين الله دونا نفعا واحترنا ومن يقدرو على شيء من الضرع يأين أولا واحدة ترك المطأ بل كان الله, الله وقوءا هذا خبيرا مدحبا وقالوا بما تعملون بما تعملون واحد منافقين وآبصمين ايضا بل اسكي بك داية ان امام مشخورين حولهن يألك واحد اوهرتين دان انتم واحد ملايين ألا ينقلب الرسول والمؤمنون رسولك يا المؤمنين تولي سوى اللبين إلى أهلهم إليالك أبدا ولقود وزيير وحلو قرحي ذلك ملهاص في قلوبكم قلبيالك وظننتم وحد مريضين ظن الصوم ملخم وكنتم وحدهات قوما قو قوم كبورا هلاك سمي ومن لم يمن بالله والرسوله إ هي ي الرسكي ص الرمن ظاهرا وبانا خهوعندين النام نارنجين معري فإنا أن تبنا وديار ص لللكفرين جاار صائرا النه ررة وريلا هي كلج سووسنا ويعذب الله عذاباً ميا شاطفكم ضنا وكان الله الله نوفا غفورا بديعا تعظى رحيما ومنحريصا نبي جاي مسعود صلى الله عليه وسلم ماركي و دوري انو بحه او وبحه امربي مكه magalada مدينة hareereeda degana إلى liiq qadmin oo magalada madina hareereeda deganaay ku balbadeen soo ما haayele madama nisho la soo saada xal ugu weyn ee dadayhi oo horay u iida xorf badan oo ku dhah oo galab ka heystaan ku aan lagu dhigirin la hor istaago laakiin beerbadii akso ku dhawa ka hareeray yar raacdo akso ku dhawaa Ja haid me kus me ei ole enam teinud, et me ei saa võtta keha. Me ei saa võtta Me ei saa võtta keha. Me ei saa võtta keha. Me ei saa võtta keha. Me ei markii lay raanayay saxaabada oo ku raasol laabteen inta mar taa ma bidin saxaabadu ay san iman go'daal u sayquru wa tawahi kudi dhiranadga subara aw al mu'akhalafu ila jabal mari'i aw laga reebo ka haray al ay وَأَهْلُونَ إِلَيَّ كَمَا قَالَ يَا بَيْنَمَا أَرَوْتِ جِرْنَا وَهُوَ بَعْضُهَا مَقْنِع سَاسُ الخُبَيْ دُونَ اِفْسُتُك فِي لَأَنِ ذُبِذَ فِي مَوْرِدِ بَغْدَادَ خَغَادَ حَرِبَ أَنْهَر حَرْمَي وَاِذْيَادَ عَنْ كُمَشْطُولَنَي بَلِ إِلَيْهِ ذُبِذَ فِي مَوْرِدِ بَلَغَ قَالَ تَعَالَى رُوحِيرَ يَقُولُ رُوحِ كُلَيْهِمْ بِأَلْسِنَةٍ عَلَى رِيَالِكُدَ مَا شَيْء شَيْءٌ قف ضبط عقلك هون واقف ان تقلد جاري بينك ويدار انا صوت عقلك وها كو الخسابتا او كا اول مرين الله با دوس ان تقلك او قرت الىهنا ادني قف ا الىهنا دميراف كب ضبطه قف كالمسلم وتركك شينا عك حفظ لكن تق هما السماء بينك ويدارته وهي هقت إليه هو إذا قد قال吧 يعنيث الجف الح esperazzi أن هذا الكلام يJulia will say that Allah will tell you لهم لكن معذون تعالت الناس له عافية هنالك اذنا هذا التي بال это قد إليه أن كذلك في هذا من Erhers أن ي�도د اللعبة ستابقا بك مع أنye هم Beach ستابقا هو سبحانه يقولون وحكايةهم بألسنتهم عربية الكودة ما هذا هذا الكاسو ليس في قلوبهم قلبي الكودة أنكو صغنين قلوا حاترنا بك صحبنا فمن قفكيبا يملك لكم إلين ملكين أي من يقدر لكم يا إلين أودة من الله من مشيئة لكم مشيئة لا شيئا يا شيء إلين أودة معناها أي, أي شيء لديه شيئا من نعف وَشْ وَطَرَا يَا إِلَهِي كَمْ قُمْنَا نَدْعُو سُبْحَانَ فَمَنْ قَدْ كَيْدَ يَمْلِكُ لَكُمْ إِلَهِي أَوْدَهْ أَيَقْدِرُ أي لَكُمْ يَا إِلَهِي أَوْدَهْ مِنَ اللهِ مِنْ بَشَائِرِ اللهِ لَيْسَ حَقَّهُ شَيْئًا أَنْ يَجْلِبَ شَيْئًا مِنَ النَّفْعِ شي دير اهيب ان الوضع يا انك واخترن سيرك غير وحيطك marka inta xumaan samaygo aad islaawaa badka haqiqada wad arayn oo sheek او مركي هران خمان سمي يهبنا بانكو عدر دارانا عقابك ادوني عددك اقرامكو قلت ضرية وحكو تركا معنى هنالوحد كير ريالي ده انوحر اقولي وحرانتا بطولي خالي كان مقبا بطولي خالي كان مقبا حيكو وقبكا وقسارتي او اراد بيكم او ومن يقدر على شيء من الضارة او من يقدر لاكم يئن اولا على شيء من الضره ان اراد بكم الله قد ان لا دون نفع وقت قد لله سليم لا دون وقت يعني اللي بكره هدا بيت يتوت منتشر ومضونه كان رال نقضنا وكامر دبي كان مرك وحش هذاك إليه إنتو أدتو ربكي إنتو ألا نالي وتاغتنا وضعتنا وضعتنا وضعتنا وضعتنا وضعتنا بل كان الله الله وخواه هذا بما تعملون وعاد سميني دان خبيرا من الحد وقال بل داننتم قالوا بل, بل معنى دوا محين وحو يان محين كيف يستطلع شيئا إذا ماهن أرنتم وعرنتم ماهن إن آب وحو يان مشفوشين إذنك وقلبي فعلا إسلام إذا قدر رعضان خباح حوضاء الدوية هنا تكون مشكلة لشيء قلت في النماء بل اسكبت دائية وانتم دا واحد أمالا يدين مركز هدين اللا ينقل بالرسول والمؤمنون رسولك يا مؤمنين تبني سأل الله بإلى أهلي مهيالكو دا أبدا معنى هذا واحد يتوير عافدكو لم يكن تخلفكم تخلفا معجور هريد أظهرته ما هين قفع ذردار لهريده ما هين قفع تموم منه الله عيسي هريده ما بل تخلف النفاق وهو ها تخلف كينو مت إيمان يعني منافق لهم وزييره والله قرحيه ذلك الذن قاس بلغنا انتم يعلم مثل كده وزييره والله قرحيه الشيطانك قرحيه ذلك الذن في قلوبكم قلبي الكين والله رنمتم وحاتمرين فان مسؤئ ما لحون الله ينصر الله رسوله والمؤمنين فاسقط مرين وكنتم وحاها قام قام قبورا هلك بور وجمع با من هلك سنه ويل قال تعالى الى وحيري ومن لم يؤمن قد كان ربين بالله الله ورسوله لا غير مرافقين تبعفقوا وكرمين لكن إيمان ظاهر إيا ببعضنا قف كان همين جوابت يا محجوفة ندخيله نار. ناراً قليم مركا صلى الله عليه وسلم فإننا النظر إلهي لي. أعتبنا وحمد يرسنا للكافرين القالب سعير النار بريضا ولله ألا كده يسوصنا بملك السماوات والأرض إلا ريالك يبولك الملك بذي يمام ملكه هذا يغفر الله ووأضاف لمن شاء غفره ويعظم الله يا حداد لمن شاء غفره وكان الله الله هو غفورا بديغا فر الرحيمان ام حارث بدر قال تعالى لله وير سيقول لك ذلك سبنا وحي دونا من الاحراج غير باديه حاله كميدي وحي شغالتنا وحينا مشغوليه اونا خيضي اموالنا ماليالكين و اهلنا اهليالكين فستغفر لنا ادمه اطاف الهي انه وقت ضلب قال تعالى الى اوهل يقولون وحي كلههم بألصناتهم عربية الكودة ما هذا الكاسو ليس في قلوبهم قلبية الكودة انه الهي الرسول دين كورنقشه دي لكن اذر دار ايليه ساسي شغاية ما رأى. قلوا حاطرانا بقصوبنا فمن بفكيبا يملك لكم انين ملكي كرو انين من الله اي من مشيئت الله مشيئ الله اللي حقه دي انك اوود شيئا اي ان يتلبى شيئا من النعف شيء واحترع انين سوچ دي انين اوود ان اراد بكم الله ابدو ان الله دونه او اراد بكم نفعا او اناس ومن يقدره وَمَنْ يَقْدِرُ لَكُمْ يَا إِنِينَ أَوْضَ حَلَى شَيْءٍ مِنَ الضَّرَةِ شَيْءٍ لِبَطَى يَا إِنِينَ كَيْنِ كَرَةٍ ارادت بكم ارادت بكم الله عبدو ان الله دونه نفعاً واحتر بل, بل كان الله الله وقوع هذا بما تعمل روحة أبسامينه دان خبيراً مدحقاً لُؤه قال تعالى إلى الحبير بل غننتم ان من مشكورين بل غنمتم وحاكم مريدين الله انقلب الرسول والمؤمنون فصولك يا مؤمنين ليس رسول سوى الله لا اله الا هو الياكم ابدا ولغود وزينوا ولو قرئ ذلك في قلوبكم قلبيالكن وبل غنمتم وحاكم مريدين فان نصوا املهم واه الى رسولك, رسولك يا مؤمنين فوكنتم ومن لم يؤمن بالله ورسوله الله يا رسول كي سقد كان وما اي ندخلهم نارا نارا غرينا معاير فان عندنا وعدنا ووديار سنى للكافرين غاوا سيره النار رهبا ولله الملك لصوصنا الملك السماوات والارض اريالك يا ملك الملكيوده اريالك يا الله الصنعه يغفر الله وهو غفر لمن يشاء يقفكوا الداره ويعذب وانا عذابه من شوق يقفكوا الداره وكان الله الله نوقع ويغفر المدى من داعف ودام رحيما ونحريص بران الله سبحانه وتعالى على صلى الله عليه